استقيموا واستوووا، اتصلوا واعتدئوا الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَْفِرَةُم مَِ اللهَِّ وَرَرححمَةٌ خَيون مِمَّا يَجَمَعُون وَلَ إُتُم أَوْ قُتِلْلتُم لَ إِلَ اللهَّهِ تُحشَعُون فَبِمَا رَرحمَة مِنَ اللهَّهِ لِتَ لَهُمْ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 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَإِن كَانُوا مِن قَدَل لَ فيِي ضَلَالٍِ مُبِ أَلَم مَّ أَصَابَتكُمْ مُصبَةُ قَدَ صَبَةُم مِث لَْهَا قُلْلتُم أَ هذاََا قُلْهُوَ مِنْ عِأَن وسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقل جمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين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 يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ <تصفيق> الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَّأُوا عَن أَن فَسِيكُمُ الْمَوْتُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوا بهم مِن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون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 لهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس اننا قد جمعوا لكم فاخشوهم, فاخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل